أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير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 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْنِي وَأَخْرَجَ مِنْ كُلِّ ذِي شَيْءٍ زَوْجَيْنِ لِيُثْبِتَ أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَىٰ أَمْرًا وَلَئِن قُلتَ إِنَّهُم مَّبْعُوثون مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إلا سِحْرٌ مُّبِينٌ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 وَلَئِنْ لَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ الذَّهَبُ السَّيِّئَاتُ هَنِّي إِنَّهُ لَفَلاحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أُجُورٌ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 أفمن كان على بينة من ربه ويئثره شاهد منه ومن قبره كتاب موسى ما موعود أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفِ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَلِمَةً أُلَائِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُنَ أَشْهَدُهَا أُلَائِكَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُم كَافِرُونَ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 قلت إن استريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحية إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا ترتب اسم ما كانوا يفعلون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 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمر وفرت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وأمن آمن وما آمل معه إلا قليل وقال أركبو فيها بسم الله مجرىها ومرسها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري به في موج كالجبال ولا دار حنبله وكان في معزل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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيظ الماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل وعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي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 أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط سلاما منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم, وأمم سنمتعهم ثم يمسهم عذاب أليم تلك من أمباء الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين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 وَكَللتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ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 وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعبة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا أتنهانا, أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فَبَيِّنًا نَصْرُني مِنَ اللهِ إِن عصيته فما تزيدُ لي غيرَ تخسير ويا قوم هذه ناقةُ الله لكم آية فذروها تأكل في أرضِ الله ولا تمسسوها بسوءٍ فيأخذكم عذابٌ قريب فعقروها فقال تمتعو في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد الله غير مكلوب فلما جاء أمونا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة مننا ومن خزي يومئذ إذ إن ربك هو القوي العزيز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 فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَاهُ إِلَى قَوْمِنُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ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 إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحنيم أواه منيب يا إبراهيم أعلق عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم وَإِنَّهُمْ آتِينَا عَذَابًا غَيْرَ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعُهُ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْرِهِ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 شديد قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا روت إن رسل ربك العين يصل إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد إلا برأتك إلى نه مصيبها ما أصابهم إن موعده الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها جعلنا عليها سفلا وامطرنا عليها وامطرنا عليها حجارة من سِد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 قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيله من ربي ورزقني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 وَمَا قَوْلُ طَغِيٍّ مِّنْ ثَمَّ بَعِيدٌ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا رَفَعْتَ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَأْفَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ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 مُسَرِّفُ الْمَرْفُودِ لَأَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ قَصَّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ضَلَّمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أُرْسِلَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ من شَيْء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 فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لمغفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّن نُّذُرِهِ مُرِيبٍ وَإِنَّ لَنَمَّا لَمَّا يُوَفَّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِم كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ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 اللّه لا يضيع أجر المحسنين، فلو كان من القرون من قبلكم قلوب بقيةه ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً، إلا قليلاً مما أنجينا منهم، والتابع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين.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 وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ فُؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ